بوك تو كيلانسفان تسعون تسعون فاصلتو مود كتو الأمر اثنين الأمر اثنين بروتواكوزمك احلق ذقنك أحلق ذقنك. مش شاكلج ماك. اغتسل. اغتسل. فيشوا كج ماك. شعرك. مشت شعرك. اتصل. اتصلوا. اتصل. اتصلوا. كازل كاز ابدأ, ابدأ, توقف توقفوا توقف توقفوا خود أست خود أست أترك هذا أترك هذا. أترك هذا. أترك هذا. من أست. قل هذا. قلوا هذا. قل هذا. قلوا هذا. هذا. اشتروا هذا. أشتري هذا. هذا. لا تكن أبداً غير صادق. لا تكن أبداً غير صادق. شو لا لا تكون أبداً وقحاً. شو نليد عودوارياتلان لا تكن ابدا غير مهذب لا تكن ابدا غير مهذب ليج مينديك بيتشوليتس كن دائما صادقا كن دائما صادقا ليج مينديك كيدفس كن دائما لطيفا كن دائما لطيفا ليج مينديك أودفاريوس كن دائما مهذبا كن دائما مهذبا يو أوتات هازا فيلي عد سالما لبيتك عد سالما لبيتك يو فيجازون ماغارا انتبه لنفسك دير بالك على حالك أمرشانش الع تغش زرنا مرة أخرى في أقررب وقت زرنا مرة أخرى في أاخرب وقت